وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه مليته إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا قُلْ لَنْ أَمْنَعَكُمْ عَنْ مَا أَمرْتُ بِهِ لِيَأْمَنِ الْمُدِينَةَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَخُلِفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن ذٰلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُصِيبُ الظَّالِمُونَ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ولا يطعون موط أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عملون Inna Allaha وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَكُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا مَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَ وَلَا نَفَرَ مِنْ قُرًى قَطٍّ مِنْ أُمَمٍ قَافَةٍ لِتَتَّفِقُوا فِي دِينِ وَلِي يُنْذِرُ قَوْمًا وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ إِذَا رَجَعَ إِلَيَّ لَعَنَهُ ذُو